ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن تأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأكمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أجل البيت ويطهركم تطهيرا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتك الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس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 هو الذي يصلي عليكم وملايكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً.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 يا أيها الذين آمنوا إذا نتحكم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك انواجك اللاتي اتيت ادوها وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها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 وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء مِن بعد ولا أَن تبدل بإن مِنْ أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رتيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا إِذَا بُغِيَ لَكُمْ إلى طَعَامٌ غَيْرَ ظَاهِرٍ لَّا تَدْخُلُوهَا لِكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا وَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنِّسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ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 إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا دناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَادِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ بِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا لَإِلْ دَنْ يَنْتَهِ الْمُنَافِكُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض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 يوم ما تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا رسوله وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وفقراءنا انا فضلونا السبيلا ربنا اتي بهم ضعفين من العذاب وان لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملنا الانسان انه كان ظلوما من جهملا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 يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذر عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزة إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسكط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أبوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان انريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لأوعين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نلطه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي بطل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفر وهل مجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين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 قل أرني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل متروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأولاد في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا طَغَوْا مُتْرَفِيهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُل إِنَّ رَبِّي يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَطَّدُّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ذِلَّةً إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وقالوا, وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَثَرٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ قَالَ أَوَلَن تَرْضَوْا وَمَا آتَيْنَا هَٰمَانَ مِن كِتَابٍ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ عِشَاءٍ مَّا آتَيْنَاكَ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مليب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم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 إن الله عليهم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسطناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد مهتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ السَّيِّئَاتِ كَأَنَّهَا طَيِّبَةٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَّحَاسِبٌ مَّحْضُورٌ وَوَمَا تَأْفَى مِنْ ذَرَّةٍ إِلَّا عِندَنَا حَسَبُهَا وَلَا وَمَا يُعَمَّرُ وَمَا يُعَمَّلُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَاءَ مَرَارٌ شُرْبٌ وَآخَذَ مِنْهُ ومن كل تأكلون لحما طريئا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتهوا من فضله ونعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك مرضاه ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما لكم ويوم الكيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة مزر أخرى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 ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأهوات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير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 فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به شمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيء وحمر مختلف ألوانها وغرابه بشود ومن الناس والدرب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وغفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزتناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم قدرهم ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور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 والذين كفروا لهم ناؤ جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من النصير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 والا راءيتو شركاءكم الذين تدعون من دون الله ارمي ماذا خلقوا من الارض ام لهم شركم في السماوات اما اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غروا ان الله يمسك السماوات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 فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تُنذِرُ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم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 قالوا ما أنتم إلا بشه مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ فَإِن ذُكِّرْتُم بَل أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قوم اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ